الاصحاح الاول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم ابراهيم ولد اصحاب واسحاب ولد يعقوب ويعقوب ولد يهودا واخوته ويهودا ولد فارس وزارح من سامان وفارس ولد حسرون وحسرون ولد ارام وارام ولد عمي نذاب وعمي نداب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وسلمون ولد بوعز من راحاب وبوعز ولد عبيد من رعوت وعبيد ولد يسا ويسا ولد داود الملك وداود الملك ولد سليمان من التي لأريه وسليمان ولد رحب عام ورحب عام ولد أبي وأبي ولد آسر وآثى ولد ياهو شفاق وياهو شفاق ولد يرام ويرام ولد عزي وعزي ولد يثام ويثام ولد أحاذ وأحاذ ولد حسقي وحسقي ولد منسة ومنسة ولد آمون وآمون ولد يوشي ويوشي ولد يكنيا وإخوته عند سبي بابه وبعد سبي بابل يكنيا ولد شألتئيل وشألتئيل ولد زربابل وزربابل ولد أبي هود وأبي هود ولد اليقيم وأليقيم ولد عزور وعزور ولد صادوق وصادوق ولد أخيم وأخيم ولد اليود وأليود ولد ألي عاظر وألي عاظر ولد متاند ومتان ولد يعقوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريمى التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح فجميع الاجيال من ابراهيم الى داود 14 جيلة ومن داود الى سبي دابلة 14 جيلة ومن سبي دابلة الى المسيح 14 جيلة اما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم امه مخطوبة ليوسف قبل ان يستمع وجدت قبلة من الروح القدس فيوسف رجلها اذ كان بارا ولم يشأ ان يشهرها اراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الامور اذا ملاك الرب قد ظهر له في قلم قائلة يا يوسف ابن داود لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك لان الذي حبل به فيها هو من الروح الخدس فستالد ابنا وتدع اسمه يسور لانه يخلص شعبه من خطاياته وهذا كله كان لكي يسم نقيل من الرب بالنبي القائم قوذا العذراء تحبله وتالد ابنا ويدعون اسمه ام نويل الذي تشتيره الله معنا فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما امره ملاك الرب واخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولد ابنها البكر ودع اسمه يسوله الاصحاح الثاني ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في ايام هيرودوس الملك اذا مجوس من المشرق فبجاء الى اورشاليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود فاننا رأينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له فلما سمع هيرودوس الملك اترب وجميع اورشاليم معه فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم اين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودي لانه هكذا مكتوب بالنبي وانت يا بيت لحم ارض يهودة لست الصغرى بين رؤساء يهودة لان منك يخرج مدبر يرعى شعب اسرائيل هنا اذن دعا هيرودوس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر ثم ارسلهم الى بيت لحظ وقال اذهبوا وافحصوا بالتقيق عن الصبي ومتى وجدتموه فاخبروني لكي اتي انا ايضا واسفد له فلما سمعوا من الملك ذهبوا واذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمه حتى جاء ووقف فوقه حيث كان الصبي فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا واتوا الى البيت ورأوا الصبي مع مريم امه فخروا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا ثم اذ اوشي اليهم في حلم ان لا يرجعوا الى هيروتس انصرفوا في طريق الاخرى الى غورته وبعد ما انصرفوا اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في خلم قائلا قم وخذ الصبي وامه وهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي لهلك فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر وكان هناك الى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائلي من مصر دعوا تبني حينئذ لما رأى هيرودوس ان المجوس سخروا به غضب جدا فارسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس حينئذ تم ما قيل النبي القائل صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلة قم وخذ الصبي وأمه وذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل ولكن لما سمع أن أرخي لاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هنا وإذ أوخي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصرية الأصحاح الثالث وفي تلك الأيام جاء يحنى المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا توب لأنه قد اقترب ملكوت السماوات فان هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية عدوا طريق الرب اسمعوا سبوله مستقيمة ويوحن هذا كان لباسه من وبر الابل وعلى حقويه منطقة من جلب وكان طعامه جرادا وعسلا برية حين اذا خرج اليه اوروشاليم وكل اليهودية وجميع الكورة المحيطة في الاردن وعتمدوا منه في الاردن معترفين بخطياته فلما رأى كثيرين من الفرسيين والصدوقيين يأتون الى معموديته قال لهم يا اولاد الافاعل من اراكم ان تهربوا من الغضب الان فاصمعوا اضمارا تريق بالتوبة ولا تبتكروا ان تقولوا في انفسكم لنا ابراهيم ابا لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم والان قد وضعت الفأس على اصل الشجر فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار انا اعمدكم بماء للثوبة ولكن الذي يأتي بعدي هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احمل حذاءه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار الذي رفشه في يده وسينقي بيضره ويزمع قمحه الى المخزن واما التبن فيحرقه بنار لا تبه حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الاردن الى يوحنى لاعتمد منه ولكن يوحنى منعه قائلا انا محتاج ان اعتمد منك وانت تأتي الي فاجاب يسوع وقال له اسمح الان لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر في نئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء واذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت الأصحاح الرابع ثم اصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس فبعدما صام اربعين مهارا واربعين ليلة جاع اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجارة خبز فاجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من سام الله ثم اخذه ابليس الى المدينة المقدسة واوقفه على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فطرح نفسك الى اسر لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عالٍ جدا وأراه جميع ممالك العالم ومداه وقال له أعطيك هذه جميعها إن قررت وتسجد لي حينئذ قال له يسوع عبد يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم تركه إبليس واذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه ولما سمع يسوع ان يحن اسلم انصرق الى الجليل وطرك الناصرة واتى فسكن في كفر نحوم التي عند البحث في تقوم زابولون ونسالين لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائد ارض زابولون وارض نسالين طريق البحر عبر الاردن جليل الامم الشعب الجالس في ظلمة اقصر نورا عظيم والجالسون في كورة الموت وضلاله اشرق عليه النور من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات واذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل ابصر اخويني سمعان الذي يقال له بطرف واندراوس اخاه يلقيان شبكة في البحر فانهما كانا صياضين فقال لهما هلما ورائي فادعلكما صياضي الناس فللوقت ترك الشباك وتبعات ثم اكتاز من هناك فرأى اخويني اخرين يعقوب بن زبدي ويحنى أخاه في السفينة مع زبد أبيهما يصلحان شباكهما فدعاهما فللوقت ترك السفينة وأباهما وتبعاه وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجاماهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب فذاع قبره في جميع سوريا فاحبروا اليه جميع السخماء المصابين بامراض واوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمكلوبين فشفان فسبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وارشليم واليهودية ومن عبر الارتن الاصقاح الخامس ولما رأى الجموع صعد الى الجبل فلما جلس تقدم اليه تلميذهم ففتح فاه وعلمهم قائل طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكو في السماوات طوبى للحزانة لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرتون الارض طوبى للجياع والعطاش الى البري لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى للانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعض لشيء الا لان يطرح خارجا ويدات من الناس انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينة موضوعة على جمعه ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات لا تظنوا أني جئت لأنقض النموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النموس حتى يكون الكل فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات واما من عمل وعلمه فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات فاني اقول لكم انكم ان لم يزد بالركم على الكتبة والثريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات قد سمعتم انه قيل للخدماء لا تفهم ومن قتل يكون مستوجب الحق وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحق ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنة فإن قدمت قربانك إلى المجمع وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المتبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك كن مراضيا لقصمك سريعا ما دمت معه في الطريق لألا يسلمك القصم الى القاضي ويسلمك القاضي الى الشرفي فتلقى في السكن الحق اقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلسل قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه فان كانت عينك اليمنى تغثرك فاقلعها والقيها عنك لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وان كانت يدك اليمنى تغثرك فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى دسدك كله في جهنم وقيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزمى يجعلها تذني ومن يتزوج مطلقة فإنه يذني ايضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحمد بل اوفي للرب اقسامك واما انا فاقول لكم لا تحلف البهن لا بالسماء لانها كرسية الله ولا بالارض لانها موفئ قدمي ولا باروشالين لانها مدينة الملك العظيم ولا تحلف برأسك لانك لا تقدر ان تجعل شعرة واحدة بيضاء او سوداء بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشريف سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن واما انا فاقول لكم لا تقاوم الشر بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا ومن اراد ان يخاصمك ويأخذ سوبك فاترك له الرداء ايضا ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين من سألك فعفه ومن اراد ان يقترض منك فلا ترته سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك واما انا فاقول لكم احب اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لتيتكونوا ابناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين وينطر على الأبرار والظالمين لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل الأصحاف السادس احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظركم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات فمتى صمعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوك كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأسفق لكي يمجدوا من الناس الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صمعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تقعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك على نها ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أبرهم وأما أنت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجاتيك على نيسا وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمر فانهم يظنون انه بكثرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا به لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوه فصلوا انتم هكذا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض قبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نخفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملكة والقوة والمجدة إلى الأبدي آمين فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرئين فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق اقول لكم انهم قد استوفوا قد رفهم واما انت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لابيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علاميا لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصدق وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدق وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا سراج الجسد هو العين فان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فان كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون لا يقدر احد ان يخدم سيدين لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر او يلازم الواحد ويحتقر الاخر لا تقدرون ان تخدموا الله والماء لذلك اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لاكسادكم بما تلبسون اليست الحياة افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس انظروا الى طيور السماء انها لا تسرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخافر وأبوكم السماوي يقوتها ألستم أنتم بالحري أفضل منها ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ضراعا واحدا ولماذا تهتمون باللبات فأملوا زنابق الحق كيف لا تتعب ولا تنظر ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مبده كان يلبس كواحدة منها فان كان عشب الحقل الذي يوجد اليوما ويطرح غدا في التمنور يلبسه الله هكذا هفليس بالحري جدا يلبسكم انتم يا قبيل الامام فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل او ماذا نشرب او ماذا نلمس فان هذه كلها تطلبها الامم لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبالره وهذه كلها تزاد لها فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره الاضحاف السابع لا تدينوا لكي لا تدان لانكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تسيلون يكال لكم ولماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك واما الخشبة التي في عينك فلا تفضن لها ام كيف تقول لاخيك دعني اخرج القذى من عينك وهل خشبة في عينك يا مرائي اخرج اولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القدى من عين اخيك لا تعطوا القدسة للكلاس ولا تطرحوا ضرركم قدام الخنادير لالا تدوسها بارجلها وتلتفت فتمزقكم اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لان كل من يسأل يأخل ومن يطلب يجد ومن يقرا يفتح له أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حقا وإن سأله سمكة يعطيه حيتها فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألون فكل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم لان هذا هو الناموس والانبياء ادخلوا من الباب الضيط لانه واشع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياة وقليلونهم الذين يجدون احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ثئاب حافظة من ثمارهم تعرفونه هل يكتنون من الشوك عنبا او من الحسكتين هكذا كل شجرة جيدة تصنع اصمارا جيدة واما الشجرة الرضية فتصنع اثمارا ردي لا تقدر شجرة جيدة ان تصنع اثمارا ردي ولا شجرة ردية ان تصنع اثمارا جيدا كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار فاذا من ثمارهم تعرفونه ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل ارادة اب الذي في السماوات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبأني وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ اصرخ لهم اني لم اعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعل الاسم فكل من يسمع اقوال هذه ويعمل بها وشبهه برجل عقل بنا بيته على الصف فنزل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لانه كان مؤسسا على الصف وكل من يسمع اقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنا بيته على الرمض فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فقط وكان سقوطه عظيم فلما أكمل يسوع هذه الأقوال ضهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كما له سلطان وليس تلك أصحاب الثامن ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثير وإذا أبرس قد جاء وسجد له قائلا يا سيد إن أردت تقدر أن تطهر فمد يسوع يده ولمسه قائلا أريد قطهر وللوقف طهرى برسه فقال له يسوع انظر أن لا تقول لأحد بل اذهب اري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي امر به موسى شهادة له ولما دخل يسوع كفر جاء اليه قائد مئة يطلب اليه ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا فقال له يسوع انا اتي واشفيه فاجاب قائد المئة وقال اجاب وقال يا سيد لست مستحقا ان تدخل تحت شقفي لكن كل كلمة فقط فيبرأ غلامي لاني انا ايضا انسان تحت سلطان لي جند تحت يدي اقول لهذا اذهب فيفعل ولاخر ايتي فيأتي ولعبدي افعل هذا فيفعل فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعونه الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارك والمغارب ويستكئون مع إبراهيم وإشحاق ويعقوب في ملكوت السماوات وأما بن الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الكاربين هناك يكون البكاء وطرير الأسنان ثم قال يسوع لقائد المئة الثفر وكما امنت ليقول لك فبرأ غلامه في تلك الشاعة ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماسه مطروحة ومحمومة فلمس يدها فتركتها الحمى فقامت وخدمتها ولما صار المساء قدموا اليه مجانين كثيرين فاخرج الارواح بكلمة وجميع المرضى شفافه لكي يتم معطيل باشعياء النبي القائل هو اخذ اسقامنا وحمل امراضنا ولما رأى يسوع جموعا كثيرة حوله امر بالذهاب الى العطف فتقدم كاتب وقال له يا معلم اتبعك اين معطمك فقال له يسوع للتعالب او جرة ولطيور السماء او كارث وامتل الانسان فليس له اين يسمد رأسه وقال له اخر من تلاميذه يا سيد اقذن لي ان امضي اولا واتسن ابي فقال له يسوع اتبعني ودع الموتى يتسنون موتاه ولما دخل السفينة تبعه تلاميده واذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الامواب السفينة وكان هو نائما فتقدم تلاميده وايقظوه قائلين يا سيدنا الجنة فاننا نهل فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليل الامان ثم قام وانطهر الرياح والبحر فصار هدو عظيم فتعجب الناس قائلين اي انسان هذا فان الرياح والبحر جميعا تطيعون ولما جاء الى العبر الى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا حتى لم يكن احد يقدر ان يكتاز من تلك الطريق واذا هما قد سرقا قائلين ما لنا ولك يا يسوع ابن الله اجئت الى هنا قبل الوقت لتعذبنا وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة القرعة فالشياطين طلبوا اليه قائلين ان كنت تخرجنا فأذن لنا ان نذهب الى قطيع الخنازير فقال له منبو فخرجوا ومضوا الى قطيع الخنازير واذا قطيعوا الخنازير كله قد اندفع من على الجرف الى البحر وماتت المياه اما الرعاة فهربوا ومضوا الى المدينة واخبروا عن كل شيء وعن امر المجنونين فاذا كل المدينة قد خربت لملاقات يسوع ولما ابصروه طلبوا ان ينصرفاه عن تقومه الأضحاح التاسع فدخل السفينة واكتاز وجاء إلى مدينته وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطوحا على تراشا فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق يا بنيا مغفورة لك خطايات واذا قوم من الكتبة قد قالوا في انفسهم هذا يبتل فعلم يسوع افكاره فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبه ايما ايسر ان يقال مغفورة لك خطايات ام ان يقال قوان ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغسر الخطايا حينئذ قال للمكتوب كم احمل فراشك وذهب الى بيتك فقام ومضى الى بيته فلما رأى الجموع تعجبه ومجد الله الذي اعطى الناس سلطانا مثل هذا وفيما يسوع مكتاز من هناك رأى انسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى فقال له ادبعني فقام وتبعت وبينما هو متكئ في البيت اذا عشرون وقطات كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلميذه فلما نظر الفريسيون قالوا لتلميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والقطات فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى الطبيب بل المرضى فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا دبيحة لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل قطاطا إلى التوبة حينئذ في أتى إليه تلميذ يوحن قائلين لماذا نصوم نحن والفرسيون كثير وأما تلميذك فلا يصومون فقال لهم يسوع هل يستطيع بن العرس أن ينوثوا ما دام العريس معهم ولكن ستأتي ايام حين يربع العريس عنهم فحينئذ يصومون ليس احد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق لان الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق ارضا ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لان لا تنشق فالخمر تنصب والزقاق تتلق بل يبعلون خمرا جديدة بزقاق جديدة فتصفض ذميها وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسبب له قائلة إن ابنتي الآن نات لكن تعال وضع يدك عليها فكس فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه وإذا امرأت النازفة دم منذ اثنتين عشرة سنة قد جاءت من ورائه ومست هدى ثوبه لأنها قالت في نفسها إن نسست ثوبه فقط شفيته فالتفت يسوع وأبصرها فقال ثقي يا ابنته إيمانك قد شفاته فشفيت المرأة من تلك الساعة ولما جاء يسوع الى بيت الرئيس ونظر المزمرين والجمع يضجون قال لهم تمحوا فان الصبية لم تمت لكنها نائمة فضحفوا عليه فلما اخرج الجمع دخل وامسك بيدها فقامت الصبية فخرج ذلك الخبر الى تلك الارض كلها وفيما يسوع مكتاز من هناك تبعه اعمياني يصرقاني ويقولان محمى يابن يا داودا ولما جاء الى البيت تقدم اليه الاعميان فقال لهما يسوع اتؤمناني اني اقدر ان افعل هذا قالا له نعم يا سيد حينئذ لمس اعينهما قائلا فحش بإيمانكما ليكن لكم فانفتحت أعينهما فانطهرهما يسوع قائلا منظره لا يعلم أحدا ولكنهما خرجا وأشعاه في تلك الأرض كلها وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه فلما أخرج الشيطان تكلم فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في اسرائيل اما الكرسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين وكان يسوع يطوق المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكون ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب ولما رأى الجموع تحنن عليهم اذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي له حينئذ قال لتلميره الحصاب كثير ولكن الفعلة قليلون فاطلبوا من رب الحصاب ان يرسل فعلة الى حصابه الأصحاح العشر ثم دعا تلميذه الاثمى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نبسة حتى يخرجوها ويشفو كل مرض وكل ضعف وأما أسماء الاثمى عشر رسولا فهي هذه الأول سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخوه يعقوب بن زبدي ويحن أخوه في وبرس وبرث لماوس تومى ومثى العشار يعقوب بن حلفى ولباوس الملقب تداوس سمعان القانوي ويهود الاسخر الذي اسلمه هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلة الى طريق امم لا تمضوا والى مدينة السامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالة وفيما انتم ذاهبون كرس القائلين انه قد اقترب ملكوت السماوات اشفوا مرضى طهروا برصا اقيموا موتا اخرجوا شياطين مجانا اخذتم مجانا اعطوا لا تقتنوا ذهبا ولا صدة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا احذية ولا عصر لأن الفاعل مستحق طعامها وأية مدينة أو قرية دخلتموها فاضحصوا من فيها مستحقا وأقيموا هناك حتى تخرجوا وحين تدخلون البيت سلموا عليهم فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت او من تلك المدينة وانفضوا غبار ارجلك الحق اقول لكم ستكون لارض سادومة وعمورة يوم الدين حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة هانا ارسلكم كغنى من في وسط بآله فكونوا حكماءك الحياة وبسطاءك الحميمة ولكن احضروا من الناس لانهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجالاهم يبهدونك وتساطون امام ولاة وملوك من اجل شهادة لهم وللامر فمتى اسلموكم فلا تهتموا كيف او بما تتكلمون لانكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لان لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم وسيسلم الأفو أخاه إلى الموت والأب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من أجلهم ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلصه ومتى فرضوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنساني ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعد زبور فكن بالحريئة لبيته فلا تخافوه لأن ليس مكتوم لم يستعلم ولا خفي لن يعرف الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطور ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوه بل خافوا بالحري من الذي يقدروا أن يهلس النفس والجسد كليهما في جهام أليس عصقران يباعان بفلسل وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محساطا فلا تخافي انتم افضل من عصافير كثيرة فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات ولكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات لا تظن اني جئت لالقي سلاما على الارض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والإبنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته من أحب أبا أو أم أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليب هو فلا يستحقني من وجد حياته يضيعهم ومن أضاع حياته من أجل يجدهم من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أسلم من يقبل نبيا باسم نبي فأجرى نبي يأخذه ومن يقبل بارا باسم بار فأجرى بار يأخذه ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأسماء بارد فقط باسم تلميدن فالحق أقول لكم إنه لا يبيع أجره الأطحاح الحادي عشر ولما أكمل يسوع أمره لتلميذه الاثنى عشر فانصرط من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم أما يحنى فلما سمعت السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلميذه وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر فأجاب يسوع وقال لهما اذهب وأخبر يحن بما تسمعان وتنظران العم يبصرون والعرج يمشون والبرس يطهرون والسم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوب لمن لا يعفرو فيه وبينما ذهب هذاني اتصدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنى ماذا خرقتم الى البرية لتنظره اقصبتا تحركها الريس لكن ماذا خرقتم لتنظره اانسانا لابسا ثيابا ناعمة هو الذين يلبسون الثيابا ناعمة هم في بيوت الملوك لكن ماذا خرقتم لتنظره انابيا نعم أقول لكم وأفضل من نبي فإن هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحن المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السموات أعظم منه ومن أيام يوحن المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصبه والغاصبون يختطفونه لأن جميع الأنبياء والنموسى إلى يوحن تنبأ وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيلية المزمى وأن يأتي من له أذنان للسماء فليسمع وبمن أشبه هذا الإيل يشبه أولادا جالسين في الأسواق ينادون إلى أصحابهم ويقولون غمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم ترقلوا لأنه جاء يحنى لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشرين والخطاط والحكمة تبررت من بنيها حينئذ ابتدأ يوفق المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتو ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدة لأنه لو صنعت في صورة وصيداء القوات المسموعة فيكما لتابك قديما في المسوح والرماد ولكن أقول لكم إن صورة وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الديني مما لكم وأنت يا كفرنا المرتفعة إلى السماء فتهبطين إلى الهاوية لأنه لو صمعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الديني مما لك في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المصرة أمامك كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآبا إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريفكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتوابع القلب فتجد راحة لنقوسكم لأن نيري هين وحملي خفير الأطفال الثاني عشر في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبك بين الزروع فجاع تلميذه وابتدأوا يخطفون سمابل ويأكلون فالفرسيون لما نظروا قالوا له هو دا تلميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبك فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط أوما قرأتم في التوراة أن الكهنة في في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء ولكن أقول لكم أنها هنا أعظم من الهيكل فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأكرياء فإن ابن هو رب السبت أيضا ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعه وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين هل يحل الإبراء في السبوت لكي يشتكوا عليه فقال لهم أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن هذا السبت في خفرة أفما يمسكه ويقيمه فالإنسان كم هو أفضل من الخروط إذن يحل فعل الخير في السبوط ثم قال للإنسان مد يدك فمدك فعاد صحيحة في الأخرى فلما خرد الفرسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه فعلم يسوع وانصرف من هناك وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميع وأوصاهم أن لا يبدروه لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل هو ذا فتايا الذي اخترته حبيب الذي سرت به نفسه أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق لا يخاصم ولا يصيق ولا يسمع أحد في الشوارع خوطه قصبة مرضودة لا يقصقه وفتيلة مدخنة لا يقصقه حتى يخرج الحق الى المصرف وعلى اسمه يكون رجاء الامر منئذ احضر اليه مبنون اعمى واخرص فشفاه حتى ان الاعمى الاخرص تكلم واخرص فبهت كل الجموع وقال العل هذا هو ابن داود أما الفرسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول ربيع الشياطين فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرج وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يهدر فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين فأبناءكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضاقتكم ولكن ان كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أنت عدد إن لم يربط القوي أونه وحينئذ ينهب بيته من ليس معي فهو علي ومن لا يدمع معي فهو يطر لذلك اقول لكم كل خطية وتجديس يغفر للناس واما التجديس على الروح فلم يغفر للناس ومن قال كلمة على ابن الانسام يغفر له واما من قال على الروح القدس فلم يغفر له لا في هذا العالم ولا في الانس اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدة او اجعلوا الشجرة رضية وثمرها رضية لان من الثمر تعرف الشجرة يا اولاد الافاعي كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشراه فانه من فضلة القلب يتكلم الثمر الانسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يغرض الصالحات والانسان الشرير من الكنز الشرير يخرب الشرور ولكن اقول لكم ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين لانك بكلامك تتبرر وبكلامك تدين هنا اذن اجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يا معلم نريد ان نرى منك اية فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعط له آية إلا آية يونان النبي لأنه كما كان يونان في بطن الكوتي ثلاثة أيام وثلاثة ليال هكذا يقوم ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليال رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويا دينه لأنهم تابوا بمنادات يونان وهو ذا أعظم من يونانها هنا ملكة التيمني ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاص الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمانها هنا إذا طرج الروح النجس من الإنسان يكتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ولا يجده ثم يقول ارجع الى بيت الذي خرجت منه فيأتي ويجده فارزا مكنوسا مزينا ثم يذهب ويأخذ معه سبعة ارواح اخر اشر منه فتدخل وتسكن هناك فتصير اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله هكذا يكون ايضا لهذا الجيل الشرير وفيما هو يكلم الجموع اذا امه واخوته قد وقفوا خارجا طالبين ان يكلموك فقال له واحد بوذا امك واخوتك وقفون خارجا طالبين ان يكلموك فاجاب وقال للقائل له من هي امه ومن هم اخوتي ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها أمي وأختي لأن من يصنع مشيئة أب الذي في السموات هو أخي وأختي وأمي صاحب ثابت عشر لذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس والجمع كله وقف على الشاطئ فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا بوذا الزارع قد خرج يزرع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلتها وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له الطربة الكثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عنق أرضا ولكن لما أشرقت الشمس احترقا وإذ لم يكن له أصل جس وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى طمرا بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين من له قدماني للسماء فليسمع فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال فأجاب وقال لهم لأنه قد أوفي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات وأما لأولائك فلم يعطي فإن من له سيعطى ويزاب وأما من ليس له فالذي عنده سيقفد منه من أجل هذا أكلمهم بأمثال لأنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون فقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون ومبصرين تبصرون ولا تنظرون لأن قلب هذا الشعب قد غلظت وآذانهم قد ثقل سماعهم وغمضوا عيونهم لألا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم ولكن توبى لعيونكم لأنها تبصروا ولآذانكم لأنها تسمع فإن الحق أقول لكم ان انبياء وابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا اسمعوا انتم مثل الزابد كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه هذا هو المزروع على الطريق والمجروع على الاماكن المحبرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بقرح ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعتره والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر وأما المزرور على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض مئة وآخر ستين وآخر ثلاثين قدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله وفيما الناس نياما جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى فلما طلع النبات وصنع طمرا حينئذ ظهرت زوان أيضا فجاء عبيد رب البيت وقال له يا سيد أليس زرعا جيدا جرعت في حقك فمن أين له زوان فقال لهم إنسان عدو فعل هذا فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه فقال لا لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليخرق وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزمه قدم لهم مثلا اخر قائلا يشبه ملكوت السماوات حبة خردلم افادها انسان وزرعها في فقه وهي اصغر جميع البزور ولكن متى نمت فهي اكبر البخور وتصير شجرة حتى ان طيور السماء تأتي وتتآوى في اخصانها قال لهم مثلا اخر يشبه ملكوت السماوات خميرة أثدتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمه لكي يتم معقيل بالنبي القائد سأسفح بأمثال سمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم حين اذن صرف يسوع الجموعة وجاء الى البيت فتقدم اليه تلميذه الطائلين فاسر لنا مثل زوان الحقل فاجاب وقال له الزارع الزرع الجيد هو وطن الانسان والحقل هو العالم والزرع الجيد هو بن الملكوت والزوان هو بن الشديد والعدو الذي زرعه هو إجليس والحصاد هو انقضاء العالم والحصادون هم الملائكة فكما يجمع الزوان ويخرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإسم ويطرحونهم في أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الاسنان هنا اذن يضيء الابرار كالشمس في ملكوت أبيهم من له اذنان لاتسمعي فليسمع ايضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفا في حقل وجده انسان فاخساه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق ايضا يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا يطلب لآل أحسنة فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له وصراها ايضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع فلما مفلأت اسعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا البيادة الى اوعية واما الاردياء فطرحوها فاردة هكذا يكون في انقضاء العالم يخرج الملائكة ويفرزون الاشرار من بين الابراد ويفرحونهم في اتول النار هناك يكون البكاء وصرير الاسمان قال لهم يسوع افهمتم هذا كله فقالوا نعم يسيد فقال لهم من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء ولما اكمل يسوع هذه الامثال انتقل من هناك ولما جاء الى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من اين لهذا هذه الحكمة والقوات أليس هذا ابن المداري؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوبا ويوسي وسمعان ويهودا؟ أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كله؟ فكانوا يعطرون به وأما يسوع فقال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيضا الأصحاح الرابع عشر في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع فقال لغلمانه هذا هو يحن المعمدان قد قام من الأموات ولذلك تعمل به القوات فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنى وأوتقه وطرحه في سجن من أجل هيرودية امرأة في لبس أخيه لأن يوحنى كان يقول له لا يحل أن تكون لك ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب لأنه كان عندهم مثل نبي ثم لما صار مولده في هيرودس رقطت ابنة هيرودية في الوسطي فصرت فيروس من ثم وعد بقسم انه مهما طلبت يعطيها فهي اذ كانت قد تلقنت من امها قالت اعطنيها هنا على طبق رأس يوحن المعمدان فاغتم الملك ولكن من ادل الاقسام والمتكئين معه امر ان يعطي فارسل وقطع رأس يوحن في السجن فأخذوا رأسه على طبق ودفعوا إلى الصبي فجاءت به إلى أمه فتقدم تلاميذه ورفعوا الدسد ودفنوه ثم أتوا وأخبروا يسوع فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى موضع سلاء منفردا فسمع الجموع وتبعوه مسافا من المدن فلما خرج يسوع افسر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم ولما صار المساء تقدم اليه تلميذه قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى اصرف الجموع لكي يمضوا الى القرى ويبتاع لهم طعام فقال لهم يسوع لا حاجة لهم ان يمضوا اعطوهم انتم ليأكلوا فقالوا له ليس عندنا هنا إلا خمسة أرجفة وسمكتين فقال ائتوني بها إلى هنا فأمر الجموع أن يتفعوا على العشب ثم أخذ الأرجفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرجفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع فأكل الجميع وشبه ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنتي عشرة قفة منبوئة والآكلون كانوا نحو خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السبينة ويصدقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منسردا ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحدهم وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأموال لأن الريح كانت مضاربة وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اتطربوا قائلين إنه خيال ومن الخوف سرقوا فللوقت تلمهم يسوع قائلا فشجعوا انا هو لا تخاف فاجابه بطرس وقال يا سيد ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك على الماء فقال تعال فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي اليسوع ولكن لما رأى الريح شديدة خافة وإذ اتدأ يغرق صرق قائلا يا رب نجني ففي الحال مز يسوع يده وأمسك به وقال له يا حليل الإيمان لماذا شكت ولما دخل السفينة سكنت الريف والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله فلما عبروا جاءوا الى ارض جن سارة فعرفه رجال ذلك المكان فارسلوا الى جميع تلك الكورة المخيطة واحضروا اليه جميع المرضى وطلبوا اليه ان يلمسوا هدى ثوبه فقط فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء الاصحاح الخامس عشر حينئذ جاء الى يسوع كتبة وفرسيون الذين من اورشالين قائلين لماذا يتعد تلميذك تقليد الشيوخ فانهم لا يغصلون ايديهم حينما يأكلون خبه فاجاب وقال لهم وانتم ايضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليده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 يقترب الي هذا الشعب بسمه ويكرمني بشفتيه واما قلبه فمتعد عني بعيدا وباطلا يعبدوني وهم يعلمون تعليما هي وصايا الناس ثم دع الجمع وقال لهم اسمعوا فهم ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الانسان حينئذ تقدم تلاميذه وقال له هتعلم أن الفرسيين لما سمعوا القول نفر فأجاب وقال كل غرس لم يغرسه أب السماوي يقلع اتركوهم هم عميان قاذة عميان وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطاني كلاهما في قفره فأجاب بطرس وقال له فاسر لنا هذا النساء فقال يسوع هل أنتم أيضا حتى الآن غير فهمين ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المقرب وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يسطر وذاك ينجس الإنسان لأن من القلب تخرج أسكار شغيرة قتل زمن فسق فرقة فرقة شهادة زور تكديف هذه هي التي تنجس الإنسان وأما الأكل بأيد غير مخصولة فلا ينجس الإنسان ثم خرج يسوع من هنا وانصرف إلى نواحي صورة وحضار وإذا امرأة كمعانية خارجة من تلك التخوم صرفت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا فلم يجدها بكلمة فتقدم تلميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراس بيت إسرائيل الضالب فأكت وسجدت له قائلة يا سيد أعن فأجاب وقال ليس حسنا أن يخذ كبز البنين ويطرح لخلاب فقال نعم يا سيده والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الذي يسقط من مائدة أربابها هنائذ أجاب يسوع وقال لها يمرأتك عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة ثم انتخل يسوع من هنا وجاء إلى جانب بحر الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرب وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي سور فشفاهم حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرس يتكلمون والشل يخصون والعرج يمشون والعميا يبصرون ومجدوا إله إسرائيل وأما يسوع فدعى تلميذه وقال إني أشفق على الجمع لان الآن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون ولست أريد أن أصرفهم صائمين لألا يخوروا في الطريق فقال له تلميذه من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده فقال لهم يسوع كم عندكم من الكبز فقالوا سبعة وقليل من صغار السمك فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض وأخذ السبع كبزات والسمك وشكر وكسر وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجمع فأكل الجميع وشبعه ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال من والآكلون كاموا أربعة آلاف رجل مع عدى النساء والأولاد ثم صرف الجمعة وصعد إلى السفينة وجاء إلى تقوم مجدد تلقى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 جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي ثم تركهم ومضر ولما جاء تلاميذه إلى العقر نسوا أن يأخذوا فبزه وقال لهم يسوع انظروا وتحرزوا من كمير الفرسيين والصدوقين ففكروا في أنفسهم قائدين إننا لم نأخذ فبزه فعلم يسوع وقال لهم لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان أنكم لم تأخذوا قبز أحتى الآن لا تفهمون ولا تفكرون خمسة قبزات الخمسة الآلاف وكم قفة أخذتم ولا سبع قبزات الأربعة الآلاف وكم سلا أخذتم كيف لا تفهمون أني ليس عن القبز قلت لكم ان تتحرزوا من خمير الفرسيين والصدقيين في نئذ فهموا انه لم يقل ان يتحرزوا من خمير الكبز بل من تعليم الفرسيين والصدقيين ولما جاء يسوع الى نواحي قيصرية في لبوس تلاميذه قائلا من يقول الناس اني انا ابن الانترم فقالوا قوم يحنى المعمدان وآخرون إليه وآخرون إرميل أو واحد من الأنبياء قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحج فأجاب يسوع وقال لهم طوبى لك يا سمعان ابنيون إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أب الذي في السماوات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيفة وأبواب البحيم لم تقوى عليك وأعطيك مفاتيح ملكو في السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات حينئذ أوصى تلميذه أن لا يقول لأحد إنه يسوع المسيح من ذلك الوقت اتبأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبذي أن يذهب إلى أورو شليمة ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا حاشاك يا رب لا يكون لك هذا فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معصرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس هنائذ قال يسوع لتلاميذه ان أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويقعه فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكه ومن يهلك نفسه من أجل يجده لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحنائد يجازي كل واحدا حسب عمله الحق أقول لكم إن من القيام هنا قوما لا يذوقون الموتى حتى يركم الإنسان آتيا في ملكه الأصحاح السابعة وبعد ستة أيام أفد يسوع بطرس ويعقوب ويحن أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردينه وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كمور وإذا موسى وإلي قد ظهر لهم يتكلمان معه فجعل بطرس يقول ليسوع يا رب جيد أن نكونها هنا فإن شئك نصنع هنا ثلاث مضار لك واحدة ولموسى واحدة ولإلي واحدة وفيما هو يتكلم إذا سحابة مييرة ضللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سردته له سمعوا ولما تمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا فجاء يسوع ولمتهم وقال قوموا ولا تكافل فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات وتأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة إن إلي ينبغي أن يأتي أولا فأجاب يسوع وقال لهم إن إلي يأتي أولا ويرد كل شيء ولكنني أقول لكم إن إلي قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منه حينئذ فهم السلاميذ أنه قال لهم عن يوحم المداني ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاسيا له وقائلا يا سيد الحمدين فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشكوه فأجاب يسوع وقال أيها الجيل غير المؤمن الملتوي إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم قدموه إليها هنا فانتهره يسوع يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة ثم تقدم السلاميذ الى يسوع على امطراض وقال لماذا لم نقدر نحن ان نفرقه فقال لهم يسوع لعدمي ايمانكم فالحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خربنا لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم وأما هذا الجنس فلا يخرب إلا بالصلاة والصوم وفيما هم يتربدون في الجليل قال لهم يسوع ابن الإنسان سوف يتلم إلى أيدي الناس فيقتلونهم وفي اليوم الثالث يقوموا فحجنوا جدا ولما جاءوا إلى قفر ناحوما تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقال: ألا يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال بنس فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أم من بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس: من الأجانب قال له يسوع فإذا البنون أحراب ولكن لألا نعطرهم اذهب إلى البحر وألقي سنارة والسمكة التي تطلع أولا خد ومتى فتحت فاها تجد إستارا فطده أعطهم عني وعنك الأصحاح الثامن عشر في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين فمن هو أعظم في ملكوت السماوات فدع يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلم تدخلوا ملكوت السماوات فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني ومن اعثر احد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له ان يعلق في عنقه حجر الرفث ويغرق في لبده البحر ويل للعالم من العثارات فلا بد ان تأتي العثارات ولكن ويل لذلك الانسان الذي به تأتي العثار فإن أعترتك يدك أو رجلك فاقطعها والقها عنك خير لك أن تدخل الحياة أعرد أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يداني أو رجلاني وإن أعترتك عينك فاقلعها وألقها عنك خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عيناني انظروا لا تحتقر أحد هؤلاء الصغار لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك ماذا تظنون إن كان لإنسان مئة خوف وظل واحد منها أفلا يترك التسعة والتسعين على الجبال؟ ويذهب يطلب الضالة وإن اتفق أن يجده فالحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من التسعة والتسعين التي لم تضر هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السموات أن يهلك أحد هؤلاء السغار وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكم إن سمع منك فقد ربحت أخاك وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثا وإن لم يسمع منهم فقل الكنيسة وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوتني والعشار الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء وأقول لكم أيضا ان اتفق إثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أب الذي في السماوات لأنه حيثما اجتمع إثنان أو ثلاثة باسمي وهناك أكون في وسطهم حينئذ تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له هل إلى سبع مرات قال له يسوع لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفى الدين فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة بنار فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا أوفني مال عليك فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع فلم بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما ذرى فدعاه حينئذ سيده وقال له أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلقت إليه أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك انا وغضب سيده وسلمه الى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخيه ذلاته الأصحاح التاسع عشر ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تقوم اليهودية من عبر الأردن وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأمثى وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان قالوا له فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا واقول لكم ان من طلق امرأته الا لسبب الزمع وتزوج باخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني قال له تلميذه إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزود فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم لأنه يوجد خصيان ولد هكذا من بطون أمهاتها ويوجد خصيان خصاهم الناج ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوه السموات من استطاع أن يقبل سليقبل حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصبيهم فانتهرهم التلاميذ أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إليه ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوه السموات فوضع يديه عليهم ومضى من هناك واذا واحد تقدم وقال له ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدي فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله ولكن ان اردت ان تدخل الحياة احفظ الوصايا قال له اية الوصايا قال له يسوع لا تقتل لا تهني لا تسرع لا تشهد بالزور أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فماذا يعوزني بعد قال له يسوع إن أردت أن تكون كاملا فذهب وبع أملاكك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينة لأنه كان ذا أموال كثيرة فقال يسوع لتلميذه الحق أقول لكم إنه يعصر أن يدخل غني إلى ملكوت السموات وأقول لكم أيضا إن مرور جمل من تقبي إبرةه أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله فلما سمع تلميذه بهتوا جدا قائدين إذن من يستطيع أن يخلص فنظر إليهم يسوع وقال له هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء مستطاع فأجاب بطرس حينئذ وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتمون في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مده تجلسون أنتم أيضا على اثنى عشر كرسيا تبينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر وكل من ترك بيوتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولادا او حقولا من اجل اسمي يأخذ مئة ضعفا ويرث الحياة الابدين ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين واخرون اولين الأفطاح الأشرون فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق والطالين فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرمي فأعقيكم ما يحق لكم فمضى وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين فقال لهم لماذا وقفتم هنا كل النهار بطالين قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحده قال لهم اذهبوا انتم ايضا الى القرن فتأخذوا ما يحق لكم فلما كان المساء قال صاحب القرن لوكيله ادعوا الفعلة واعطهم الاجرة مبتدئا من الاخرين الى الاولين فجاء اصحاب الساعة الحادية عشرة واخذوا دينارا دينارا فلما جاء الاولون ظنوا انهم يأخذون اكتر فأخذوهم أيضا دينارا دينارا وفيما هم يأخذون تدمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينارا فخذ الذينك واذهب فاني اريد ان اعطي هذا الاخير مثلك او ما يحل لي ان افعل ما اريد بما لي ام عينك شريرة لاني انا صالحة هكذا يكون الاخرون اولين والاولون اخرين لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون وفيما كان يسوع صاعدا إلى أوروشليمة أخذ الاثمي عشرة الميذة على انفراد في القريق وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أوروشليمة وابن الإنسان يسلموا إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم س نائد تقدمت إليه أ مبن زبدي مع ابنها وَوسجذت ووطلبت منه شيءا فقال ها ماذا تريدين خت له قُل أن ييبس إابنية هذا واحدد عن ييمينك والآخر عن اليصار في ملك تِك فأجذا يَيسو وقال: لستما تعلمان ما تصبان أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبغى بالصبغة التي أستبغ بها أنا قالا له ما استطيع. فقال لهما أما كأسي فتشرباني وبالصبغة التي أستبغ بها أنا تستبغاني وأما الجلوس عن يميني وعن يصاري فليس لي أن أوطيه إلا للذين أعد لهم من أبي فلما سمع العشر تغطاب من أجل الأخوين فدعاهم يسوع وقال أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبدل نفسه فدية عن كثيرين وفيما هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير وإذا أعميان جالسان على الطريق فلما سمع أن يسوع مكتاز صرص قائليني ارحمنا يا سيد يا ابن داود فانتهرهما الجمع ليسكت فكان يصرخاني اكثر قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود فوقف يسوع ونادهما وقال ماذا تريداني ان اسعل بكم قالا له يا سيد ان تنفتح اعيننا فتحننا يسوع ولمس اعينهما فللوقت أبصرت أعينهما فتبعا الأصحاح الحادي والعشرون ولما قربوا من أوروشالين وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون هنائذ أرسل يسوع ابن ذيني قائلا لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت فجدان أثانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما واتيان بهم وإن قال لكما أحد شيئا فقولا الرب مستاج إليهما فللوقت يرسلهما فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي الآئل قولوا لابنة صهيوم هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان فذهبت الميزان وفعل كما أمرهما يسوع وأتيا بالأتان والجحش ووضع عليهما ثيابهما فجلت عليهما والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب أوصلنا في الأعالي ولما دخل أوروشاليما ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل ودخل يسوع الى هيكل الله واخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسية باعة الحمام وقال له مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوصا وتقدم اليه عمي وعرج في الهيكل فشفاه فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صمعت والأولاب يصرخون في الهيكل ويقولون أوصنا لابن داود غضبوا وقالوا له أتسمعوا ما يقول هؤلاء فقال لهم يسوع نعم أما قردتم قطوا من أكواه الأقصال والرضع أن يأتى تسبيحا ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاعة فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورفا فقط فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد فيبست التينة في الحال فلما رأى التلاميذ ذلك تعدجبوا قائلين كيف يبست التينة في الحال فأجاب يسوع وقال لهم الحق أقول لكم إن كان لكم إيمانا ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان فأجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا معمودية يحنى من أين كان من السماء أم من الناس ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمن به وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لان يحنى عند الجميع مثل نبي فاجاب يسوع وقالوا لا نعلم فقال لهم هو ايضا ولا انا اقول لكم باي سلطان افعل هذا ماذا تظنون كان لانسان ابنان فجاء الى الاول وقال يابني يا اذهب اليوم اعمل في كرن فاجاب وقال ما اريده ولكنه ندم اخيرا ومضى وجاء الى الثاني وقال كذلك فاجاب وقال ها انا يا سيد ولم يمضي فاي الاثنين عمل ارادة الام قالوا له الاول قال لهم يسوع الحق اقول لكم ان العشرين والزوان يسبقونكم الى ملكوت الله لان يوحن جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به وأما العشرون والزوان فآمنوا به وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به اسمعوا مثلا أخر كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر ولما قرب وقت الأطمار ارسل عبيده الى الكرامين ليأخذ أثمانا فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهابون ابني وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميراثه فأكذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولائك الكرامين قالوا له أولئك الأرضياء يهلكهم هلاكا رضيا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأصمار في أوقاته قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب؟ الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم فيعطى لأمة تعمل أثماره ومن سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أنثاله عرفوا انه تكلم عليهم واذ كانوا يطلبون ان يمسكوه خافوا من الجموع لانه كان عندهم مثل نبينا الاصحاق الثاني والاشروب وجعل يسوع يكلمهم ايضا بامثال قائلة يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صمع عرسا لابنه وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان يأتي فارسل ايضا عبيدا اخرين قائلا قولوا للمدعوين هوذا غدائي اعددته فيراني ومسمناتي قد ضبح وكل شيء معدن تعالوا الى العرس ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد الى حقله واخروا الى تجارته والباقون امسكوا عبيده وشكموهم وقتلوهم فلما سمع الملك غضبا وارسل جنوده واهلك اولئك القاتلين واحرق مدينته ثم قال لعبيده اما العرس فمستعدا واما المدعوون فلم يكونوا مستحقين فاذهبوا الى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فدعوه الى العرس فخرج اولئك العبيد الى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم اشرارا وصالحين فامتلأ العرس من المتكئين فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك انسانا لم يكن لابسا لباس العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس فتكت حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الاسمان لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمتنا فأرسلوا إليه تلميذهم مع الهيروديسيين قائلين يا معلم نعلم أنك صابق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس فقل لنا ماذا تظنه أيجوذ أن تعطى جزية لقيصر أم لا فعلم يسوع خبثهم وقال لماذا تجربونني يا مراؤون اروني معاملة الجزي فقدموا له دينارا فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة قالوا له لقيسر فقال لهم اعطوا اذا ما لقيسر لقيسر وما لله لله فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضر في ذلك اليوم جاء اليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامتهم فسألوه قائلين يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقم نسلا لأخيه فكان عندنا سبعة إخوة وتزوج الأول ومات وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه وكذلك الثاني والثالث إلى السبعة وآخر الكل ماتت المرأة أيضا ففي القيامة لمن من السبعة تكون زوجتا فإنها كانت للجميع فأجاب يسوع وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائد؟ أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس الله إله أموات بل إله أحياء فلما سمع الجموع بهت من تعليمه أما الفرسيون فلما سمعوا أنه أكم الصدوقين اجتمعوا معه وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا يا معلم يا معلم اية وصية هي العظمى في النموس فقال له يسوع تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه هي الوصية الاولى والعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك بهاتين الوصيتين يتعلق النموس كله والانبياء وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا ماذا تظنون في المسيح ابن من هو قالوا له ابن داود قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه فلم يستطع احد ان يجيبه بكلمة ومن ذلك اليوم لم يكسر أحد أن يسأله بكثير الأصحاح الثالث والعشرون حينئذ انخاطب يسوع الجموع وتلاميذه قابلة على كرسي موسى جلس الكتبة والثريسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وفعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبار وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات ولا تدعوا معلمينه لأن معلمكم واحد المسيح وأكبركم يكون خادما لكم فمن يرفع نفسه يطغى ومن يضع نفسه يرتفع لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تأكلون بيوت الارامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونقا اعظم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تطوقون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنمه أكثر منكم مضاعفا ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم أيها الجهال والعميان أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب ومن حلف بالمذبح فليس بشيء ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم أيها الجهال والعميان أيما أعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعمة والشبثة والكمون وتركتم أثقل النموس الحق والرحمة والإيمان كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك أيها القادة العميان الذين يصطون عن البعوضة ويبلعون الجمل ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملؤان اختطافا ودعارا ايها الفريسي الاعمى نقي اولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما ايضا نقيهم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوئة عظام اموات وكل نجاسة هكذا انتم ايضا من خارج تظهرون للناس ابرارا ولكنكم من داخل مشحونون رياء واثماء ويل لكم ايها الكتبة والترسيون المراؤون لانكم تبنون قبور الانبياء وتزينون مدافنا الصديقين وتقولون لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في ذم الأنبياء فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء فاملأوا أنتم مكيال آبائكم أيها الحيات أولاد الأفاع كيف تهربون من دينونة جهنم لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبتا فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة لكي يأتي عليكم كل دم ذكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكري بن برخي الذي قتلتموه بين الهيكل والمتبع الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا البيل يا أوروشاليم يا أوروشاليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد هو ذا بيتكم يترك لكم خرابة لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتيه باسم الرب الأطحاح الرابع والعشرون ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل فتقدم تلميذه لكي يروه أبنية الهيكل فقال لهم يسوع أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراض قائلين قل متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الظهر فأجاب يسوع وقال لهم انظروا لا يضلكم أحدا فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب انظروا لا ترتاعوا لأنه لا بد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أناكن ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا ويقوم انبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين ولكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص ويكرز بمشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لدميع الامم ثم يأتي المنتهى فمتى نظرتم ركسة الخرابي الذي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال والذي على الصقف فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا والذي في الحقل فلا يرجع الى ورائه ليأخذ ثيابه وويل للحبال والمرضعات في تلك الايام وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في صيف لانه يكون في نقض ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى الان ولن يكون ولولا ان تقصر تلك الايام لم يخلص جسده ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الايام حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدق لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائمة حتى يضلوا لو أنكن المختارين أيضا ها أنا قد سبقت وأخبرتكم فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا ها هو في المخادع فلا تصدقوا لانه كما ان البرق يخرج من المشارك ويظهر الى المغارب هكذا يكون ايضا مجيء ابن الانسان لانه حيثما تكن الجثة فهناك تكتمع نسور وللوقت بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الارض ويبصرون ابن الانسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومد كثير فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الاربع الرياح من اقصاء السماوات الى اقصائها فمن شجرة التين تعلموا المثلة متى صار غصنها رخصا واخربت اوراقها تعلمون ان الصيف قريب هكذا انتم ايضا متى رأيتم هذا كله تعلموا انه قريب على الابواب الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحدهم وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطفان وأخذ الجميع كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان حينئذ يكون اثنان في الحقل يأخذ الواحد ويطرق الآخر اثنتان تطحنام على الرحل تأخذ الواحدة وتترك الأخرى اسهروا إذن لانكم لا تعلمون في اية ساعة يأتي ربكم واعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اي هزيع يأتي السارك لسهر ولم يدع بيته ينقض لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين لانه في ساعة لا تظنون يأتي فعل هكذا الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله ولكن إن قال ذلك العبد الرجيء في قلبه سيدي يقطع قدومه فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارة يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين هناك يكون البكاء وصرير الاسنان الاصحاح الخامس والعشرون حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عدارة اخذنا مفابحهن وخرجنا للقاء العريس وكان خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات اما الجاهلات فاخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتم واما الحكيمات فاخذن زيتم في انياتهن مع مصابيحهن وفيما ابطأ العريس نعثن جميعهن ونمنا ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فخرجنا للقائه فقامت جميع أولئك العذارة وأصلحنا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكنا فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يقفي لنا ولكن بل اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكن وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس والمشتعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب اخيرا جاءت بقية العذارة ايضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا فاجاب وقال الحق اقول لكنا اني ما اعرف كنا فاصهروا اذا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الانساني وكأنما إنسان مشافر دعا عبيده وسلمهم أمواله فأعطى واحدا خمس وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة كل واحد على قدر طاقته وصافر للوقت فمضى الذي أخذ الخمس وزنات وتاجر بها فربح خمس وزنات أخر وهكذا الذي أخذ الوزنتين ربح ايضا وزنتين اخرين واما الذي اخذ الوزنة فمضى وحفر في الارض واخفى فضة سيده وبعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد وحاسبهم فجاء الذي اخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات اخر قائلا يا سيد خمس وزنات سلمتني هوذا خمس وزنات اخر ربحتها فوقها فقال له سيده نعمة ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى طرح سيدك ثم جاء الذي اخذ الوزنتين وقال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتان اخريان ربحتهما فوقهما قال له سيده نعم أيها العبد الصالح الأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك ثم جاء أيضا الذي أخذ الوزنة الوحدة وقال يا سيد عرفت أنك إنسان قاسم تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبدأ فخفت ومضيت واخفيت وزنك في الارض هوذا الذي نكت فاجاب سيده وقال لهم ايها العبد الشرير والكسلان عرفت اني احصد حيث لم ازرع واجمع من حيث لم اذرف فكان ينبغي ان تضع فضتك عند الصيارفه فعند مجئي كنت اخذ الذي لي مع ربى منه الوزنك واعطوها للذي له العشر وزناتا لان كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه والعبد البطال اطرحوه الى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الاسنان ومتى جاء ابن الانسان في مده وجميع الملائكة القديسين معه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 لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فآويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فضرتموني محبوسا فأتيتم إليه فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك ومتى رأيناك غريبا فآويناك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 الى النار الابدية المعدة لابليسى وملائكته لاني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسكوني كنت غريبا فلم تأووني عريانا فلم تكسوني مريضا ومحبوسا فلم تزوروني حينئذ يجيبونه هم ايضا قائلين يا رب متى رأيناك جائعا او عطشانا او غريبا او عريانا او مريضا او محبوسا ولم نخدمك فيجيبهم قائلا الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوه باحد هؤلاء الاصاغر فبي لم تفعلوه فيمضي هؤلاء الى عذاب ابدي والابرار الى حياة ابدي الاطحاح السادس والعشرون ولما اكمل يسوع هذه الاقوال كلها قال لتلاميذه تعلمون انه بعد يومين يكون الفسك وابن الانسان يسلم ليصلبه حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب الى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافا وتشاوروا لكي يمسقوا يسوع بمكر ويقتلوه ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرس فقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن فتكبته على رأسه وهو متكب فلما رأى فلاميذه ذلك اغطاضوا قائلين لماذا هذا الاسلام لانه كان يمكن ان يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعبون المرأة فانها قد عملت بي عملا حسنا لان الفقراء معكم في كل حين واما انا فلست معكم في كل حين فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيلي الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلت هذه تذكارا له حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهود الإسخريوطيا إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليك فجعلوا له ثلاثين من القدر ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه وفي أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصحة فقال اذهبوا إلى المدينة إلى خلان وقولوا له المعلم يقول ان وقتي قريب عندك اصنع الفصحة مع تلاميدي ففعل التلاميذ كما امرهم يسوع واعد الفصحة ولما كان المساء اتكأ مع الاثم عشر وفيما هم يأكلون قال الحق اقول لكم ان واحدا منكم يسلمني فحزنوا جدا وابتدأ كل واحد منهم يقول له هل انا هو يا ربه فاجاب وقال الذي يغمس يده معي في الصحفتي هو يسلمني ان ابن الانسان ماض كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الانسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد فاجاب يهوذا مسلمه وقال هل انا هو يا سيدي قال له أنت قلت وفيما هم يأكلون أخذ يسوع القبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جثب وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أبل كثيرين لمغفرة الخطايا واقول لكم اني من الان لا اشرب من نثائر الكرم في هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا في ملكو في ابي ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون فيي في هذه الليله لانه مكتوب اني اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعي ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجديد فأجاب بطرس وقال له وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا قال له يسوع الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح بيكم تنكرني ثلاث مرات قال له بطرس ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك هكذا قال ايضا جميع التلاميذ هنا اذن جاء معهم يسوع الى ضيعة يقال لها جد فقال للتلاميذ اجلسها هنا حتى امضي واصلي هناك ثم اخذ معه بطرسة وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكثوا هنا واصهروا معي ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكسف ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما فقال لبطرس فهكذا ما قدرتم ان تصهروا معي ساعة واحدة اصهروا وصلوا لان لا تدخلوا في تجربة اما الروح فنشيط واما الجسد فضعيف فمضى ايضا ثانية وصل قائلا يا ابتاه ان لم يمكن ان تعبر عني هذه الكأس الا ان اشربها فلتكن نشيئتك ثم جاء فوجدهم ايضا ميانا اذ كانت اعينهم ثقيلة فتركهم ومضى ايضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه ثم جاء الى تلاميذه وقال لهم ناموا الان واستريكم هو ذا الساعة قد اقتربت وابن الانسان يسلم الى ايد الفطاب قوموا ننطلب هو الذي يسلمني قد اقترب وفيما هو يتكلم اذا يهوذى احد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والذي اسلمه اعطاهم علامة قائلا الذي اقبله هو هو امسكوه فللوقت تقدم الى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله فقال له يسوع يا صاحب لماذا جئت حينئذ تقدموا وألقوا الأياد على يسوع وأنسكوه وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيش من الملائكة فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون في تلك الساعة قال يسوع للجموع كأنه على لص خرقتم بسيوف وعصي لتأخذوني كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء حينئذ انتركه التلاميذ كلهم وهربوا والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قياف رئيس الكهنة حيث اكتمع الكتبة والشيوع وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة فدخل الى داخل وجلس بين القدام لينظر النهاية وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه فلم يجدوا ومع انه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا ولكن اخيرا تقدم شاهد زورا وقالا هذا قال اني اقدر ان انقذ هيك لله وفي ثلاثة ايام ادنيه فقام رئيس الكهنة وقال له اما تجيب بشيء ماذا يشهد به هذان عليك واما يسوع فكان ساكتا فاجاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك بالله الحي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن اللهي قال له يسوع أنت قدس وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء فمذق رئيس الكهنة شنائد ثيابه قائلا قد جذف ما حاجتنا بعد إلى شهود ها قد سمعتم تجديفه ماذا ترون فأجابوا وقالوا إنه مستوجب الموت حينئذ بسقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار فجاءت إليه جارية قائلة وأنت كنت مع يسوع الجليلي فأنقر قدام الجميع قائلا لست أدري ما تقولين ثم اتخرج الى الديهليزي رأته اخرى فقالت للذين هناك وهذا كان مع يسوع الناصري فانكر ايضا بقسم اني لست اعرف الرجل وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرسا حقا انت ايضا منهم فان لغتك تظهرك فابتدأ حينئذ يلعن ويحلك اني لا اعرف الرجل وللوقت صاح ابديك فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له انك قبل ان يصيح ابديك تنكرني ثلاث مرات فخرج الى خارج وبكى بكاء مر الاصحاف السابع ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بلاطس البنطي الوالي هنائذ لما رأى يهوذ الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد أخطقتوا إذ سلمت دما بريئا فقالوا ماذا علينا أنت أبصر فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخار مقبرة للغرباء لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم حينئذ تم ما قيل بإرمي النبي القائل وأخذ الثلاثين من الفدق ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفكاري كما أمرني الرب فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا أأنت ملك اليهود فقال له يسوع أنت تقول وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء فقال له بلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى بارباس فكما هم مجتمعون قال لهم بيلاطوس من تريدون أن أطلق لكم بارباس أم يسوع الذي يدعى المسيح لأنه علم أنهم أسلموه حسدا وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة إياك وذلك البار لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله ولكن رؤساء الكهنة والشيوخة حردوا الجموع على أن يطلبوا بارباس ويهلقوا يسوع فأجاب الوالي وقال لهم من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم فقالوا بارباس قال لهم بلاطس فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح قال له الجميع ليصلب فقال الوالي وأي شر عمل فكانوا يزددون صراخا قائلين ليصلب فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب أخذ ماءا وغسل يديه قدام الجمع قائلا إني بريء من دم هذا البار أبصروا أنتم فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا حينئذ أطلق لهم بارباس وأما يسوع فجلده وأسلمه ليسور فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألبسوه رداء كرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه وكانوا يكثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود وبسقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رسيه وبعدما استهزئوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصد وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا خيروانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه ولما اتوا الى موضع يقال له بلغثة وهو المسمى موضع الجمجمة اعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشربه ولما ذاق لم يرد ان يشرب ولما طلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثياب بينهم وعلى لباتي ألقوا قرعة ثم جلسوا يحرصونه هناك وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود حينئذ صلب معه للصاني واحد عن اليمين وواحد عن اليسار وكان المكتزون يجددون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة ايام خلص نفسك ان كنت ابن الله فانزل عن الصبيب وكذلك رؤساء الكهنة ايضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا خلص اخرين واما نفسه فما يقدر ان يخلصها ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل الان عن الصبيب فنؤمن به قد اتتل على الله فلينقذه الان ان اراده لانه قال انا ابن الله وبذلك ايضا كان اللصان اللذان صلب معه يعيرانه ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الارض الى الساعة التاسعة ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني فقوم من الوقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إلي وللوقف رقض واحد منهم وأخذ اسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي إلي يخلصه فصرق يسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى اسفل والارض تزلزلت والسخور تشطقت والقبور تفتحت وقام كثير من اكساب القديسين الراقبين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين وأما قائد المأتي والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخضنه وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبني ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف وكان هو أيضا تلميذا ليسوع فهذا تقدم إلى بلاطس وطلب جسد يسوع فأمر بلاطس هنائذ أن يعطى الجسد فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقيا ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم ضحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى وكانت هناك مريم المدلية ومريم الاخرى جالستين تجاه القبر وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفرسيون الى بلاط قائلين يا سيده قد تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي اني بعد ثلاثة ايام اقوم فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث لألا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب انه قام من الاموات فتكون الضلالة الاخيرة اشر من الاولى فقال لهم بيلاطس عندكم حراز اذهبوا واضبطوه كما تعلمون فمضوا وضبطوا القبر بالفراسي وختموا الحق الاصحاح الثامن والعشرون وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الاخرى لتنظر القبر واذا زلزلة عظيمة حدثت لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء وضحرج الحجر عن الباب وجلس عليه وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثين فمن خوفه ارتعد الحراس وصار كأموات فأجاب الملاك وقال للمرأتين لا تخاف أنتم فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المسلوب ليس هو هنا لأنه قام كما قال فلما انظر الموضع الذي كان الرب متجعا فيه واذهب سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات فهو يسبقكم الى الجليل هناك فرونه ها انا قد قلت لكما فخرجت سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راقدتين لتخبر تلاميذه وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه وإذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما فتقدمك وأمسكتا بقدميه وسجدتا لهم فقال لهما يسوع لا تخاف اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني وفيما هما ذاهبتاني إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان فاكتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا واعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام واذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين فاخذوا الفضة وفعلوا كما علموكم فشاع هذا القول عند اليهودي الى هذا اليوم وأما الأحد عشرة الميدا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شك فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمدوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدسي وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيدكم به وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الظهر امين